وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذي تَسَألُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُو الْيَتَامَى أموالهم ولا تتبادل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنّه كَلَحُوبَ كَبِيرَة وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَافَ وَارُبَاعِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِنُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُونُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةٍ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هذيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أموالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُهَا إصرافًا وَبِدارًا أَيْهِ يَكْبَرُ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 وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أول القربا واليتامى والمساكين فرزقهم من فرزقهم منه وقولوا لهم قولا معروفا واليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريَّة ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا صديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا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 من بعد وصية يوصين بها أوذين ولهن الربع مما تركتم إن لم يقل لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجلا يورث كلانة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحدة فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس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 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل هنا يدخله نارا يدخل هنا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا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 قال إن توبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما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 فانكحوه النبى إثم أهلهم وآتوهن أجره النبى المعروف محصلات غير مسافحات ولا متخذات أخدام فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن فعليهن نصف ما على المحصلات من العذاب ذالكا لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ان يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم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 للرجال نصيبٌ مما اكتسبوا وللنساء نصيبٌ مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيءٍ عليماً ولكلٍ جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهم ففضعوهن واهجروهن في المضاجع وَاهْجُرُوا هُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إن الله الله كان عليما خبيرا واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالقرباء واليتامى والمساكين والجار بالقرباء والجار الجنوب والصاحب بالجنب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 واعتذنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينقضون أموالهم رأى الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَن يَكُن الشيطانُ لَهُ قَرِينا فَسَأَقْرِينَ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ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 ولا جنبا الا عابري سبيل حتى ترتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا أَو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنفَضْتُمْ فَتَيَمَّمُوا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةِ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّ السَّبِيلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا من الذين هادوا يحرِّفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا مَرَاعِنًا لِّيَنًا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَانظُرْ مَا لَنَا كَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل من قبل أنكم صرجوها فلا ردها على أدبارها أو نل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 يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفاه به اثم مبينا ألم تر إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاعوت ويقولون ويقولون إلى الذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن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 ودعن وكفى جهنم مسعرا ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جنودا غيرها بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيرا إِذًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها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 يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِن أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أَنَائِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوا كفاستوفر الله فاستوفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم.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 ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدننا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وَمَن يُطِع اللَّه وَالرَّسُول فَأُنَاك مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُنَاك مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ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 يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطل فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكم معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله لا يطونا كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون الحياة الدنيا بالآخرة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 ألم تر إلى الذين قيل لهم كفؤ أيديكم وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة فلم ما كُتِب عليهم القتال إذا فريق منهم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية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 فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا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 وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم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 اتُرِيدُونَ أن تَهْدُوا من أضل الله وَمَن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وَإِن تَتَكْفُرُوا كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَاء فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ الله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 ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقات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 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, فجزاؤه جهنم خَالِدًا فِيهَا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 وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّا هُمُ الْمَلَأِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ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 لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسَ الله أي يعفو عنهم وكان الله عفوًا رفورا وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِد فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمَةً كَثِيرَةً وَسَعَةٌ ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع اجره عند الله وكان الله غفورا رحيما وَإِذَا ضُرِبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ قَائِلَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ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 وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليماً حكيماً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 ولا تجادل، ولا تجادل عن الذين، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا فيما.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 وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك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 وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لعنه الله وقال انا اتخذنا من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امننهم ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسارا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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 ومؤمن وهو مؤمن وهو مؤمن فاولائك يدخلون الجنه ولا يظلمون قيرا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيف واتخذ الله ابراهيم خليلا وان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل لشيء محيطا ويستفتونك في النساء ان الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتمن نساء الا تاتونهن اللاتي لا تؤتونهن تؤتون ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن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 الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تمينوا كل المين فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا إِنَّ اللَّهَ كُلَّمْ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا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 رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وَمَن يَكْفُر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ظَلَّ فَقَدْ ظَلَّ ضل ظَلَالٌ بَعِيدَةٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ زَدَادُوا كُفْرًا ثُمَ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 أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أن إذا سمعتم آيات الله يُكفر بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذ ما منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم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 إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول في الحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض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 وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنفيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم